الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ضمن دروس التفسير وتفسير صورة النساء فهذه الآية الأخيرة من هذه الصورة العظيمة يقول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله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 روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعى بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين إلى آخرها يستفتونك الاستفتاء طلب الإفتاء والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي يستفتونك من الصحابة رضي الله عنهم قل الله يفتيكم أي الله عز وجل يفتيكم في هذه المسألة وفيه جواز اطلاق الافتاع لمن؟ على الله تبارك وتعالى نعم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الكلالة كما يقول ابن كثير رحمه الله عند جماهير أهل العلم من يموت ليس له ولد ولا والد من يعبر بسلوب آخر؟ لا, لا فرع؟ ولا أصل. الكلالة مات شخص لا ولد ولا والد كلالة إن امرؤ في الكلالة في الكلالة إن امرؤ هلك أي مات هذه الآية في ميراث الإخوة والأخوات وفي أول الصورة بقية حكام الميراث البنات والاب والام كما سبق في اول الصوره هذه الايه في ميراث الاخوه والاخوات يعني مات ميت له اخت ما ميت له اخوات ينسب للميت دائما تنسب لمن للميت نعم ان امرؤ هلك اي مات شخص مات ليس له ولد اي ليس له فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى <تصفيق> سؤال هل نقول وليس له والد <تصفيق> <ناخد من> الله؟ <تصفيق> كلالة كلالة من لا والد له ولا والد فإن امرؤ هلك يعني شخص مات ليس له ولد لا فرع والد ونقول وليس له والد لماذا لأنه قال الكلالة والكلالة من لا والد له ولا والد كما سيأتي الآن في مراث الأخذ ويذلك يقول السعدي رحمه الله وكذلك ليس له والد بدليل أنه ورث فيه الأخوة والاخوه بالإجماع لا يرثون مع الوالد فإذا هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت شقيقة أولياب طيب أوليأم سبق تقدم حكمها في أول الصوره في قوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد منهم السدس فان كان اكثر من ذلك فهم شركه او في الثلث ان امرؤ هلك ليس له ولد قلنا ولا والد وله اخت فلها نصف ما ترك اي فلها نصف ما ترك من اخوها من المال اخوها اذا كم مره في الاخت الواحده النصف مات رجل عن أخت لا فرع له ولا أصل كم ميراثها النصف واضح الأخت ليس البنت نتكلم عن من الأخت فالأخت ترث النصف كما سنذكر في الخلاصة بعد قليل ترث النصف كلاله تكون المسألة كلالة لا والدة ولا ولد ترث كم ترث النصف ترث النصف طبعا يعني بقية المسألة خذناها في أول الصورة ما معنى تلث النصف؟ يعني بعد الوصية والدين لكن هذه أمور معروفة مرت متى؟ في أول الصورة معروف الحين في المئراث قبل المئراث ماذا؟ الدين والوصية ثم الدين الأمر هذا أمر معلوم يعني تجمع مع بعض بيضاء فلها النصف بعد ماذا؟ بعد الدين دين والوصية إن كان هناك دين فيبدأ به ثم وصية إن كان هناك وصية ثم المال فنقول لهذه الأخت الواحدة كم نصف المال نصف المال المتاع والمال نصف من اخيها اخوها الذي مات تاخذ كم النصف نعم هذا ميراث الاخت طيب فلها نصف ما ترك وهو اي اخوها الشقيق او الاب يرثها ان لم يكن لها ولد ميراث من الآن الأخ والأخ من العصبة ومن المعروف أن العصبة إذا مات ميت وليس هناك فرع وارث يأخذ جميع المال يعني, ما يعني هلك هالك عن ابن يأخذ المال كله هلك هالك عن أخ يأخذ المال كله وهو أي أخوها الشقيق أو للذي للاب يرثها ا ان لم يكن لها ولد لان اخت اذا لها ولد يسقط الاخوه لما يسقطون يسقطون اي واخوها الشقيق او لاب يرث جميع ما تركت ان لم يكن لها ولد يقول ابن كثير رحمه الله والاخ يرث جميع مالها اذا ماتت كلاله وليس لها ولد اي ولا والد لانه لو كان لها والد لم يرث الاخ شيئا الأخ ما مع وجود الأصل فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين علي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر متفق عليه نرجع لميراث الأخوات فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك مع بقية الشروط الماضية ما هي شروط الأخت ثلث النصف تلث لا, كلا لا لا ولد ولا والد هذه الأخت لو كانت أكثر من واحدة نفس القضية من النص إلى الثلثين بشرط ماذا ألا يكون لا ولد ولا والد الميت كالبنت البنت ثلث النصف لو كانت أكثر من بنت الثلاثين هنا الأخ لواحدة ثلاثة نصف طيب أكثر من واحدة اثنين ثلاثة أربعة كم بالثلاثين بالشروط السابقة بالشروط السابقة بالشروط السابقة فإن كانت اثنتين فلهما الثروتان مما ترك أي وإن كانت الأخ اثنتين اثنين فأكثر فلاهما الثروتان مما ترك أخوهما طيب أخت وأخ للذكر حظ الأنثيين نفس قضية البلد وإذلك قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين أي وإن كان الورثة مختلطين إخوة وأخوات فلذكر مثل حظ الأنثيين هذا ميراث الأخت الأخت إما أن تكون واحدة أكملوا لا النبي عددهن إما أن تكون واحدة نحن ما لابي كم له آه. إما أن تكون واحدة أو تكون أكثر من واحدة اثنتين ثلاثة أربعة أو تكون ذكرا ويناثا أعيد الأخت يعني هذا الميت لأخت إما أن تكون أخت واحدة أو تكون أكثر من أخت من غير أخ أو يكون أخوات وإخوة واضح؟ نفس قضية البنات نغاث البنات سبق معنا فإن كانت واحدة فله النص فإن كانت اثنتين الثلاثان إن كان هناك أخ للذكري مثل حظ الأنثين واضح من الغاثة الأخوات ناخذ مثال ناخذ مثال واضح هلك هالك عن ابن أخت شقيقة نعم تفضل لا أنا أتكلم عن الأخت لا ما ترث ما ترث وجود فرع ما ما ترث ترث أو ما ترث ما ترث لوجود الابن وجود امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ليس له ولد وهذا له ولد هلك هالك عن أب وأخ نعم للوجود الله طيب هلك هالك عن ثلاث أخوات وأخ واحد للذكرى مثل رحض الأنثيين طيب إذن الخلاصة نقول الأخوات ميراثهن إن كانت واحدة النصف طبعا يشترط شرط أساسي ما يكون لأخ لأن لو كان معها أخ للذكري مثل حضر النثوين أو الثروتين للأخوات من اثنتين فما فأكثر طبعا ماذا يشترط في هذه ألا يكون معهن أخ لا أخ لأن لو كان معهن أخ مثل الذكري حضر النثوين الحالة الثالثة إذا كان معهن أخ فلذكري مثل حظ الأنفين طيب إذن نأخذ الأخت الشقيقة ما تتأخذ النصف الشرط الأول عدم الفرع الوارث لهذه الآية إن امرأ هلك ليس له ولد ولها وله أخت فلها نصف ما ترك واضح الشرط الأول ما يكون له فرع وارث طيب الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، الدليل نفس الآية نفس الآية كلالة وجه الاستدلال بها أنها في الكلاله وهي من لا ولد له ولا والد الشرط الثالث عدم المعصب وهو أخوها لأنه لو وجد للذكر يحضرون ثين الشرط الثالث الرابع عدم المشارك وهو أختها لأنه إذا وجدت للثلاثين بس يعني هذا شرط الأخت النصف وأكثر من واحدة الثلاثين الشرط الأول عدم الفرع الوارث وعدم الأصل واثم الذكور يشترط عدم المعصب لأنه لو وجد المعصب اللي هو أخوه أخوه الذكري مثل حظ الأنثي نعم أعتقد واضح واضح من أصل الأخت نعم إذن ما الذي يسقط الأخت ها؟ نعم والأصل الأصل نعم فإن كانت تفنتين فلا الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه أن تضلوا أي لئلا تضلوا وبعضهم يقول كراهية أن تظلوا والله بكل شيء عليم عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعبادة وما يستحقه كل واحد فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم أعطى هذا ومنع هذا أعطى هذا أكثر من هذا وغير ذا كما سيأتي في الفوائد للذكر مثل حظ الأنثيين فالله بكل شيء من صغير وكبير يعلم. الكليات والجزئيات يعلم ما كان وما يكون والذي لا يكون كيف يكون لو كان سبحانه وتعالى وليس الهدف أن تعرف ذلك علميا وإنما الهدف أن تعرف ذلك وماذا تستفيد أن الله عز وجل يعلم بكل شيء تستفيد مثلا وأن كانت سبقت بس من باب التذكير تعلم أن الله عز وجل يعلم بكل شيء فلا تستحقر طاعه نعم. فتجتهد في الإخلاص لأن الناس يحرصون على إظهار عباداتهم وإظهار ما يفعلون من الطاعات حتى يحمدون ويشكرون ويثنى عليهم ويحمدون فالإنسان إذا علم أن الله عز وجل عليم بكل شيء فإنه لا يضيع عنده شيء ويخلص ويجتهد في إخلاص عمله وفي إخفاء عمله فلا يضيع شيء عند الله عز وجل بل إن كما قلنا ذكرنا قاعدة وهو أن العمل كلما كان أكثر إخلاصا كان أكثر أكثر ماذا؟ أكثر أجرا وأعظم نفعا وأعظم للقلب وليس العبرة بالكفرة أيضا في الآية تهديد تهديد للذين يخفون يخفون أمراض القلوب من الرياء من الحسد من البغض من التقاطع من بغض المسلمين من الفرح بنهزام الإسلام إلى غير ذلك من النفاق وغيره من أمراض القلوب فالله عز وجل مطلع عليهم وسيفضحهم في الدنيا قبل الآخرة وحصل ما في الصدور فالله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء أبدا وهي من أعظم صفات الله عز وجل نعم من فوائد الآية حرص الصحابة على معرفة الحق سؤال ما هو الهدى هل الهدى معرفة الحق لا فاليهود يعرفون الحق وكثير من الناس في هذا الزمن يعرفون الحق أو لا نعم كثير من الناس اللي يحاربون الدين ويحاربون الإسلام يعرفون الحق إذا ما هو الهدى؟ العمل به. معرفة الحق والعمل بها والعمل به. وإذا جاء في بعض الآثار رزق الله مرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارزقنا البعض إلى بعض ورزقنا اجتنابه. ومن فوائد الآية إطلاق الافتاء على الله. ومن فوائد الآية فيها ميراث الأخت ما تترث النصف وما تترث الأخوات ميراث الأخوات. طيب. ومن فواد الآية أن الأختين فأكثر لهم الثلثان بالشروط اللي سبقت ومن فواد الآية حكمة الشرعي وإن كانت سبقت في تفضيل الذكر على الأنثى للذكري مثل حظ الأنثين ذكرنا ما الحكمة ولا لا فإنه من المعلوم أن الرجل أكثر حاجيات ولا حاجيات فإن الرجل يحتاج إلى مهر ويحتاج إلى مصرف ويحتاج إلى التعاب ومصاريف وخير ذلك بينما المرأة مصروف عليها وإذلك الإنسان لو دقق في هذا الأمر في قضية الميراث لماذا للذكر منذ الحظ الأنثين لو وجد أن الإسلام عز المرأة فإن الإسلام أعطى المرأة من الميراث مع أنه مصروف عليها كما يقول بعض العلماء المرأة تنتظر المزيد والرجل ينتظر النقص المرأة دائما تنتظر المزيد وإذا اكتصرف تصرف على ملابس وتصرف لماذا؟ غير مسؤول عن أحد. غير مسؤول عن أحد أبد، ولو كانت غنية، غير مسؤولة. بل تنتظر ماذا؟ المزيد ربما يأتيها ما، ربما يأتيها ما، ربما ربما بينما الرجل دائما ينتظر النقص. ولذاك من دقق في أحكام الشريعة وجد أنها مئة بالمئة هي سبب سعادت البشرية. نعم. و... من فوائد الآية أن الله بين لنا كل شيء نحتاج إليه ومن فائدها عموم علم الله تبارك وتعالى وبهذا ننتهي من تفسير سورة النساء في هذا اليوم الجمعة تاريخ كم اليوم 28 28 من شهر الله من شهر رجب السابع لعام 1434 وأربعمائة نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد و يعني في ختام هذه في ختام الدرس وقبل أن نبدأ بتفسير سورة المائدة على بركة الله بإذن الله تعالى على الإنسان يحرص كل الحرص على الإخلاص والاجتهاد في طلب العلم ويتأكد ذلك في زمن قل طلب العلم وقل من يطلب العلم لله تبارك وتعالى فإن العلم في الأزمنة المتأخرة أصبح يطلب من أجل أمال ومن أجل أن يتقرب إلى الصلاطين ومن أجل أن يتقرب إلى الكراسي فالإنسان الموفق من علامات توفيق الله العبد أن يطلب العلم لله عز وجل لماذا؟ لأن الشيء كلما صعب وقل وأصبح طلبه متعب ويحتاج إلى ما كان أجره كان أجره أعظم وأعلى فطلب العلم لله في هذا الزمان أنا أرى والله أعلم أنه من علامات توفيق الله للعبد قد قال الإمام أحمد رحمه الله وغير الإمام أحمد يقول العلم لا يعدله شيء إذا خلصت النية وفعلا العلم لا يعدله شيء إذا خلصت النية قال العلماء رحمهم الله ومن أسباب الاستمرار في طلب العلم معرفة فضل الشيء فإن الإنسان إذا عرف فضل الشيء اجتهد اجتهد فيه يقول الله تبارك وتعالى أنا أذكر فقط يعني دليل واحد أو دليلين قال الله تعالى وقل ربي زدني علما نسمع لكلام أهل العلم في تفسير الآية يقول ابن القيم وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه يعني لم يأمر الله عز وجل من النبي أن يسأله المزيد إلا من العلم ما قال زدني ملكا أو مالا أو شرفا أو عزا أو ملكا أبدا وإنما قال زدني علما يقول القرطبي ولو كان شيء أشرف من العلم لا لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم ويقول ابن حجر في فتح الباري واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم وهذه من أعظم الآيات فضل العلم فإن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بالاستزادة من العلم وما أمره لذلك إلا لفضائله العظيم ولو لم يكن فيه إلا أنه يقرب إلى الله عز وجل فإن الإنسان لا يمكن يتقرب إلى الله بأنواع الطاعات اللي يكون عنده علم كيف يقوم كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يتوضى وأيام الفتن يعرف الحق من الباطل حين طالب العلم ب... بعلمه واجتهاده يتضح له الأمور ويعرف الحق من الباطل خلاف كثير من الناس الذي يقول أنا لا أعرف هذا يقول وهذا يقول إذاك تجد بعض الناس ماذا يقول يقول ما أدري يفعل هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا بينما طالب العلم يعرف الحق ما يمكن يأتي أحد شخص ويقول كلمة ولا يدري ما معناه أما طالب العلم الذي طلب العلم وتفقه وطلب العلم على وصوله يعرف أن هذا حق وباطل ولو وقف الناس كلهم على باطل وأيضا من أعظم الأدلة والآيات في فضل العلم قول الله عز وجل في سورة العمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط اسمع ماذا يقول العلماء قال القرطبي في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء وقال ثم ذكر الآيلي قبل قليل قال ابن القيم رحمه الله استشهد سبحانه وبقول العلم على اجل مشهود عليه وهو توحيده إلى اخره وهذا يدل على فضل العلم من وجوه نسبه لابن القيم يدل على فضل العلم من هذه الايه اولا استشهادهم دون غيرهم من البشر او لا هل استشهد الاغنياء هل استشهد الملوك هل استشهد اصحاب العليه لا استشهد العلماء اقتران شهادتهم بشهادته منزل عالي، وليس كذلك، اقتران اقترانها بشهادة ملائكته. العلم، اقترن الشهادة بماذا؟ بالملائكة. رابعا أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم. فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. الشاهد لازم يكون هذا. خامساً أنه وصفهم بكونهم أول العلم. وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه وليس بمستعار لهم سادسا أنه سبحانه استشهد بنفسه وأهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عبادي ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا وإلى آخر ما قال ابن القيم أن أراد أن يرجع إليه في كتابه العظيم افتح دار السعادة يعني ذكر منها أيضا أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وهو شهادت أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداته ليس كذلك؟ نعم نعم إلى آخر ما قال من أراد أن يجعل الكتاب العظيم اسم مفتاح دار السعاد وهو من أعظم الكتب في فضائل العلم نعم ومن لا دل ما أراه لمن مسلم أيضا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا لتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة يقول ابن رجب رحمه الله في معنى سهل الله له طريقا للجنة يحتمل أمور أولا أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله فيجعله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها ثانيا أن الله ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخر ينتفع بها، فيكون طريقا موصلا إلى الجنة، وهكذا كما قيل من عمل بما علم أو الله علم ما لم يعلم. ويقول رحمه الله والسبب في تيسير طريق الجنة لطالب العلم أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، ومن فضائل العلم هذا ليس مجال ذكره، لكن باب التنبيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب الأمر ظل بما يصنع. وقد اختلف العلماء في معناه فمنهم من حمله على ظاهره وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم إلى آخرها ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء كما جاء ذلك صريحا في الحديث وهذا رجحه ابن رجب رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله فمن محبه الملائكه له أي لطالب العلم وتعظيمه تضع الاجنح له لانه طالب انتبه لأنه طالب لما به حياه العالم ونجاته ففيه شبه من الملائكه وبينه وبينهم تناسب فان الملائكه انصح خلق الله وانفعهم لبني ادم فاذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه معروف ابن القيم بهذه الكلمات مشهور هذا الإمام العظيم ابن القيم الحافظ يقول مثل هذه الكلمات العظيمة نعم ونختم أيضا و يعني جلسنا في هذه السورة ثمانية أشهر وهذا ندل على شيء يدل على فضل المداومة على العمل الصالح فإن العمل إن لم يكن مداوم عليه غالبا تنزع بركته تنزع بركته ولذلك المشاريع الدعوية والمشاريع المشاريع العلمية أو الدروس العلمية الغير مداوم عليها تنزع بركتها سبب بركة المداوم عليها أن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولذلك دائما نركز ونخبر ونخبر غيرنا أن الأفضل المداومة ولو كان درس واحد ولو كان قليل فإن سورة النساء من أطول الصور ومع ذلك يعني انتهينا منها في ثمانية أشهر إلا الحمد لله مع عناه في الأسبوع درس أو درسين أو ثلاث فقط فحب الأعمام الله دومه وانقل فكم من إنسان يحفظ اليوم أربعين حديث فانقطعوا وكم من إنسان حافظ في القرآن يحفظ يوميا خمسة أوجه أو ستة أوجه انقطع انقطعت كثير من المشاريع سواء العلمية والدعوية بسبب عدم المداومة إذا فان قال قائل المداومة ما هي شروطها شروط المداومة تقليل الحفظ لأن تكثير الحفظ قد يمل الطالب ويمل الإنسان بشكل عام يمل الإنسان فالمداومة على عمل قليل تطرح فيه البركات وأنا ذكرت دائما أذكر لكم مثل الشيخ ابن عثيمين ولعلى الذين يسمعون يعرفون ذلك ذكرتها في عدة مجالس أنه من أراد أن يعرف ذلك يقرأ سيرة الشيخ ابن عثيمين دروسه كانت فقط يوم بالسفة مثلا السبت تفسير مثلا واحد بلغة المرام والاثنين زيد المستقنع وكان الدرس عشرين دقيقة ومع ذلك شرح الكتب كلها في ثلاثين سنة وأصبحت الآن تسير فيها الركبان ويسير بها الناس ويتلقفونها منها هنا ومنها هنا أيضا الإنسان يداوم على العمل الصالح لماذا نسمع النووي رحمه الله لماذا حثت الشريعة على المداوم على العمل الصالح ولو كان قليلا طيب المداومه على العمل الصالح والاخوه كما يقول النووي ان القليل الدائم خير من الكثير المنقطع وانما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع لان بدوام القليل تدوم الطاعه والذكر والمراقبه والنيه والاخلاص ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع اضعافا كثيرة وابن الجوزي يقول رحمه الله وإنما أحب العمل الدائم لمعنيين أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصول فهو متعرض لهذا والثاني أن مداومة الخير ملازم للخدمة وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كما لازم يوما كاملا ثم انقطع وقال بالرجب رحمه الله وهكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل آله وأزواجه من بعده وكان ينهى عن قطع العمل وقال لعبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وقال جستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء قال الحسن إذا نظر إليك الشيطان فراك مداوما على طاعة الله فبغاك وبغاك فإن رآك مداوما ملك ورفضك إن نظر إليك الشيطان فرآك فرآك مداوما على طاعة الله فبغاك وبغاك فإن رآك مداوما ملك ورفضك وإن رآك مرة هكذا ومرة هكذا طميع فيك نعم وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن المداوم على الصالح سبب للنجاة من النفاق لماذا؟ ها؟ من يعرف المنافق لا يذكر الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا المنافق لا يمكن يستمر. المني يستمر ما يمكن يكون منافق إلا لهدف يريد مال أو يريد غرض ما يستمر المنافق. المنافق يخشى من العيات ومنهم, ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم كما موجود الآن في كثير من الناس الآن كثير من الناس إنما يعني هجر العلم لأنهم لا يريدون أن يسمعوا الحديث التي تخالف هواهم فمثلا الذين يريدون الخروج على ولي الأمر مثلا لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث اللي فيها وجوب طاعة ولي الأمر الذي يرى أن الإسبال حلال نسأل الله السلام الهوى دين الهوى دين هذا الذي يريد يرى الإسبال حلال ويريد أن يغير والإسبال حلال لا يريد أن يسمع حديث النبي في تحريم الإسبال وحدث ولا حرج أمثلة كثيرة ما ذكرت لكم من شيخ الإسلام إن بعضها اللي يبدع وده يحك بعض الأحاديث واللصوص هذا أمر معلوم وإذلك ما تجدهم يحرصون على طلب العلم لأن طالب العلم الذي يريد ما عند الله يفرح بأي حديث وإذلك ماذا يقول لصاحب الطحوية يقول ولا يثق قدم الإسلام في معنى كلام له رحمه الله يقول ولا يثق قدم الإسلام إلا على وجه الاستسلام ما في استسلام ما في دين ما في ثبات يزيق استسلام أي حديث تحب أن تسمعه سواء يعني فيما يوافق هواك أو لا بل يجب أن يكون هواك تبع لمن؟ لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أسباب انعزال كثير من الناس عن طلب العلم لأنهم أهل هواء وعاقبهم الله فجعل فلم يجعلهم من يحضرون دروس العلم عقوبة من الله عز وجل عاقبهم الله بسبب يهوائهم ما يحضر يقول أنا لو حضرت مثلا أكيد بيتكلم عن الغناء أو سيمر حديث في تحريم الغناء هذا يرى الغناء حرام أو الربا أو التصوير أو الإسبال أو غيرها أو غيرها أو فضح للمنافقين بينما الذي يريد ما عند الله مستسلم لله يفرح بسماع الحديث ويفرح بدروس العلم أيا كان الحديث ويقبل هذا الحديث ويستسلم له ويقدمه على هوى هذا المؤمن فلا بد من الاستسلام فمن فضائل المداوم على العمل الصالح أنه أمان بإذن الله من النفاق ويكفي في ذلك أن أحب العلماء الله أدومه قل ويكفي في ذلك أنه هادما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه أيضا فيه ترويض للنفس النفس ظالمة جاهلة لا تريد أحد يقول لها لا. أكثر الأم أكثر, أكثر الناس أكثر الناس لا يريد ذلك فلم يوفقه الله الزوج. معروف النفس لا تريد تجلس تستمع للساعة تريد تلعب وتذهب وتأتي تضحك وتمرح وإذاك ما يحضر للدروس يعني اضاعوا حياتهم ولم يوفقهم الله عز وجل لكن حينما يربي نفسه يجلس ساعة وساعتين يستمع مرتين يوميا تتعود نفسه على الطاعة أعرف شخص أيها